ذلك وما يعظم حرمة الله فهو خير له عدا ربه وحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَعَ لَكُمْ فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ